بسم الله الرحمن الرحيم طوسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين شأن ننزل عليهم من السماء آياتا فظلت عناقهم لها خاضعين وما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدث لا كانوا عنه معرضين فَقَالَ كَذَّبُوا فسياتيهم أَمْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا إلَّا رُضِّكَ مَنْ بَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أنيت القوم الظالمين قوم فرعون قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف ان يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف ان يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا inna ma'akum mustami'un fatia fir'aun faqulana inna rasul rabbil 'alamin ana ursil ma'ana bani isra' alam nurabbika fina walidan walibstafina min umrik sininan wa fa'alta fa'latakal kalati fa'alta wa anta minal kafirin qala fa'altuha idha wa ana min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 فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إِن كنتم موقنين قال لمن حوله أَلَا تستمعون قال ربكم ورب آمن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 ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تامرون قالوا ارجه واخاه وبعث في المدائن حاشرين ياتوك بكل سحير عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين en de afgelopen jaren geleden was het begin van de school. En toen ging قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون إنا لنحن الغالبون فألقي موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يافكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال تُم له قبل انا دنا لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لا اقطعن ايديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين Kolulelboei, inna, ile er binnen أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إنها شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى جمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا لآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم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 Qulubal wajdana aban. Ana kdzalik yafgulun. Qul afaraytum ma kuntum taabudun antum لقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الاخرين واجعلني من ورثة جنة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 لا أسألكم عليه من أجر نجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قلوا أنؤمن لك واتبعك لرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم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 إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم واخوهم هود لا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعوني وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتبنون بكل ريعنايه تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوني واتقوا الذين أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا waagt, amlamt, kum, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, وَإِنَّ ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إِذْ قال لهم أخوهم صَالِحٌ لا تتقون إِنِّي لكم رسول مين فاتقوا الله وأطيعون وَمَا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 قال هذه ناقه لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فياخذكم عذاب يوم عظيم فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نادمين فاخذهم العذاب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 واجمعين الا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا لاخرين وامطرنا عليهم نطرا فساء نطر المنذرين ان في ذلك لان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 Rolo in de maan, en ta min al musaharina wa maan, en ta illa beschaurum, isluna wa inna, dun, en kala min al kadibin. Fastelkoale inakis femina samma.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 إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ اللَّعْجَمِين فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب لليم فياتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرون Sterker en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 فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك لقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقلني بريء مما تعملون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 we zijn er niet in geslaagd om te spreken. We zijn er niet in geslaagd أي من قلبي يوم قلب تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين